كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخط كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون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 وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جن。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 يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا منهم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله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 tak datang dari fadli, la in datang dari fadli, hilan sedekah, dan walanakunna min al salihin. Fala mmaatahum min فضله باخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاق في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون